من المتقين يبين الله في اول بين بين الانسان الكبير والصغير وهنا على امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرا اي من النبأ فاصبر يا محمد الله عليه وسلم هذا النبأ لليهود لأنهم قوم حسد ولأنهم قوم يحسدوننا ثم اسلام يعلم من نضع عليهم بها فقال أخبرهم عن هذه القصة وهي قصد ولدي آدم أو ابني آدم وهم يسمونه قبيل ما أدري هل هناك حديث صحيح على التسميع أم لا؟ وقل هذه القصة الصحيحة وأنه كل واحد منهما قرب قربانا لله للفعلان وقبل الله من الذي كان أكرم وأجود وأنقى قلبا وقلبنه أحدهما كان يعمل بالحرف والزرع وأحدهم والآخر كان يعمل بالرعي فقدم أفضل ما عنده غلما والآخر أتى بشغل ما عنده ذروعا فنزلت النار فلم تاخذ الا الا الغرم ف فتقبلت او فتقبل الله تبارك وتعالى قربان صغير لصفاء نيته ورقه قلبه هون به وكرمه عليه السمك ولم يتقبل ما ولم يتقبل الله تبارك من الكبير لانه سقط على حكم لا ادري فلان ولانه لم يكن جوادا كريما ولم يكن فاضلا في تقديم ما عنده نعم سنة لكنه قد أساء وقدم أسوأ ما عنده وهذي لله جل في علاه فكان الأول استضير نقي القلب متحركا ليدا الرب سبحانه وجل جل في علاه وقدم أفضل ما عنده كان صادق النية فذلك قدره الله جل جلا جل في علمه فقال الكبل الصغير لا اقتلنك ستتخلص منك ابي القفي فكانه قال له ولما تقتلني ولم ارتكب جورما قال ان لا تقبل قربانك ولم تقبل قرباني فقال له انما يتقبل الله من المتقين فكانه قال له انما تقبل الله عز وجل من اخلص نيته لله ولان محل النظر الابدي على القلب فتقبل الله عز وجل من, من تقرب اليه اخلاصا فكان التقرب الى الله على على ذلك على الاخلاص الذي وجد في الصليب فتقبل الله من ما يقال يعني وهذه كلها كما قلنا القصص تحتاج إلى الى الى, إلى سند صحيح لكن يسر ظهر التفسير بأن آدم عليه السلام كان في كل بطن حواء تأتي بذكر وأنسة بذكر وأنسة والذكر الأول أدت بالأنسة وكانت جميلة جدا والثانية كانت ما كانت على نفس الجمال ما كانت على نفس الجمال فلما لم تكن على نفس الجمال قال زوجني يا أختك قال لا أفرر في أختي أنا أتزوجها عليه ولما تعقض على أن, أن يقرب قربانا فقرب قربانا وكان الصغير صاحب نية صافية نقية تقية وكان جوادا كريما فقدم الأفضل فقبل الله منه ولم يتقبل من الأخ لذلك قال له إنما يتقبل الله من المتقين فقال ترى قال لا إنما نمت قبضه من المتقين ثم قال انبسطت الى يدك يا ما أنا مبسط يدي اليك اقطرك اني اقف الله رب العالمين هنا في قول انما يتقبل الله من المتقين هي دلاله واضحه جدا على أن اعمال الانسان لا تقبل عند ربنا الا بشروط كما بين الله في عندنا في أعمالنا فإنها لا تخبر عند ربنا جل في علام إلا بشرطين اثنين الشرط الأول الإخلاص الشرط الثاني المتابع لابد أن يكون تابع النبي صلى الله عليه وسلم في فيما, فيما قدم من عبادة بقوله جل في علام فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صارحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال الله تعالى أن أغنى شركا من شرك فأنا أعمل عملا أن أشرك في معي غيري تركته هو شركا إذن قال ان بسطت علي إيادك لتقتلني ما أنا بباستي يدي إليك ليقتلك إني أخفض على رب العالم يعني قد أقول إن تجرأت أنت على مثل ما تقول أي أردت قتلي وقدت يدك إلي لتقتلني فهذا ظلم وأنت تهجم على ظلم والله ببعلا أبرد شيء عنده الظلم وأصرع العقبات والعقبات الظلم فهذا ظلم و ولست من القابله بمثل ما تفعل انني اخاف الله رب العالمين يعني ان لا انبسطت اليك ما انا انبسطت اليك لا اختلك انا لا اقابلك بمثل هذه الجؤه واتعدى الحدود ظلما يعني ايك فقالت قالت انبسطت اليك لا ما أنا انبسطت اليك لا اختلك إني أريد أن تبقى بإسمي وإسمك فتكون من إسحار النار وذلك على زاء الظالمين أي إني أريد أن أكون مظلما لا أريد أن أكون ظالما وهو كما قال النساء كونك خرى ابني آدم فإن, فإن أقدمت على قتلي فقد ظلمتني وإن الظلم عند الله ظلمات يوم القيامة فرجعت بالإسم كاملا إسم قتلي وإسم عدوانك يعني لك إسمان إسم قتلي وإسم عدوانك وبعضهم يقول إسمي يعني ما أسأت وأنا فيه أن أنا فيه أنت تحمله أيضا هذا خطبين. معنى معنى في قوله لئن بسقت يدك إذا اقتلني ما أنا ببسطي يديك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوى بإسمي وإسمك يعني بإسم ظلمك وقتلك لي وإسم عدوانك علي فتصبح من أهل النار وذلك عقاب كل ظالم فمن تجرأ على الدماء وعصى ربه جل في والدماء من أعظم ما تكون عند الله جل في علاه دماء الموحدين ولذلك قال رب العالمين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فلذائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه والعالم وعد له عذابا عظيما عليكم السلام عليكم فالدلية واضحة جدا منفي قوله لأني أريد أن تبع الإثم وإثمك فتكون من أسهل النار أي أنا أخشى الله وأخشى أن أمد يدي إليك فيحسنني ربي تدفع لك وعليك من ثمارة إيمانك أن تخشى الله فلا تتجرى على دم بريء وأنا أخوك فأنت بذلك تكون ظالما لي والظلم ظلمات يوم القيامة عند ربك تدفع لك فطوعت نفسه قتل أخي فقتله فأصبح من أطلق سري أي يعني زياد له نفسه وحسنت له قتل أخي جبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير المرء لأخيه بحديدة وقال لا تزال الملائكة تلعن حتى يضعها تلعن من يشير بحديدة ليش؟ لأنه ممكن الشيطان يأتي يأخذ بيده فيجرئه على قتله فيغطره فزيعت له نفسه ذلك فقتله في غسر الدنيا والأخيرا فقتل أخاه نعم وقتله بقبح ما فعل فلم يقتل, فلم يقتل ظالما ولم يقتل كافرا ولم يقتل عذوا هذا قتل أخاه قتل شقيقه قتل أخاه وهذه, يعني وهذه يعني فيها شدة غلظ القبح الجرأة التي كان فيها بأن يهجم على قتل أخيه بهذه الجرى هذه وقاحة برجحة أودت به إلى الخسران الأبدي السعومدي قال ابن مسعود عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من ذنبها لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لما يعني يصيبه من هذا الذنب لأنه أول من سن القتل ولان اخاه لم يكن ضعيفا عليكم السلام ورحمه وبركاته لم يكن ضعفا فحتى يعني كف عنه هو كف عنه من الله جل وعلا عليكم السلام عليكم. كف عنه من الله جل جاءت من باب الخشية والورع والتقوى بانه لم ينتhedeه والاخر ذات له نفسه وجره الله تعالى الى حتفه لانه كان كان كان ظالما وكان وكان سيء الخلق وسيئه النيه ولذلك لم اقبل الله منه القربان وقرئ وقبل من من اخيه صويص والذي فرق بينهما صدق النواية وتقوى الخلوب فبعث الله غراباً ليحسف الأرض اليوريا وكيف الوري سوء تاخير قال يا ولت اعجزت ان اواري اعجزت ان اكون مستعدا الغراب فاوارى سوء من النادم وادعو الله لكم حبي لكم الله خير صار الله غراباً يحفر بمقاره وريجه في الارض فنظر فوجد غراباً قطت المعبر الغراب بعدما قتل اخاه فقاتله فحفر له فوضعه في الحفرة فلما نظر إليه قال يا ويلة متحسرا يا هلاكي هل أعجزت أن أكون مثل هذا الطيب فأسر جسد أخي في التراب كما فعل هذا الغراب بأخيه فصار نادما على صميعه لأنه لم يهتد إليه الغراب هو لم يكن نادما ندم ندم الندم على الفعل لاننا نقول ان الندم توبه فكيف لم يتب الله عليه ما قد ندم ولان الندم توبة قلنا ان ليس فقط ذلك هو مقفوفا مقفوفا ان الندم توبه فلما لم يكن يعني توبه لهذا الرجل الكبير قيل انه ندم على انه لم يعقل كيف يقتل اخاه لا انه نادم على قتل اخيه لم يندم على قتل اخيه لأن ندمته على قتل أخي تكون توبة لكنه لن يندم على قتل أخي هو ندم لأنه لم يفقه كيف كيف يدفن أخاه وهذه أول جريمة حصل فيها القتل تقع على ظهر الأرض وهي من أشرع الجوائم ومن أعظم عظائم والله على أراد أن يبقى هذه القصة مبينة فيها أولا خطر الدماء ولأنها أمر عظيم عند الله تلف عليا كما قال الله ومن يقتل مؤمنا متعمنا فجزائه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعدله جهنم وسائل مصيرا وأيضا فيها, فيها أن السبب الرئيس الدافع لهذا القتل هو الحسد هو الحسد والحسد دار عضاره هذا الحسد كما صرح الله به كان من صفة اليهود حسد من يهند أنفسه أن يحسدون الناس على ما أتهم الله من فضله فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتئناهم ملكا عظيمة فالحسد صفة يعني عظيمة موجودة في اليهود ذلك ذكرها الله جلس علىها فاليهود حسد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ختم بي الأنبياء وان الله عمم رسالته وان الله جل وعلا جعله سيد الانبياء والاولياء فلذلك حسدوه حسدوه أن خرج من خرج من العرب يعني كان نبيه من العرب وايضا ليس منهم وانه عمم الله رسالته وليس خاصه بقومه وان الله ذكره بصفاته في التورات والانجيل فحسدوه حسدا عظيما وحسدوا امته فلذلك كفروا به وكذبوا رسالته وحرفوا أوصافه في الطورة فاستحقوا اللعنة والدمار واستحقوا, واستحقوا غضب الجبار سبحانه وجل جل في علاه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأننا قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي من أجل هذه حدثة الشديدة العظيمة شأن القتل وقبح الفعل قضينا على بني إسرائيل في التوراة أنه من قتل منهم نفسا وحدة من النفوس البشرية بغير سابب موجب للقتل كالقصاص كالزنى ويكون محصنا وبغير فساد يوجب إهدار دم الإنسان كرد عن الدين أو الزنا بعد الأحصان أو قطع الطريق يعني يحارب الله كما قال تعال, تعال إنما جزر رضينا وحاربون الله ورسوله وإشراك بالله فكأنه كأنما قتل الناس جميعا فيبوء بهذه الذنوب وهو يعني أول من قتل وكما قال الله سلام أول من سن القتل من أبناء آدم يحمل كل قطيل يحمله هو ولأنه تطبيق أن الدالة على الخير التفاعل وأيضا الدالة على الشرط التفاعل وذكر الله تعالى بني إسرائيل في هذه القصة ان الحسد كان اول سبب داعي إلى اتكاب جريمة القتل وأول دافع لذلك الفساد القبيح أيضا غالب على اليهود أنهم يكنون في سطورهم الحقد والحسد على الإسلام على آهل الإسلام والتوراة هي أول كتب التي نزل فيها تعظيم جنات القتل مع جالك كان اليهود أشد طغياناً كان اليهود أشد طغياناً في القتل من غيرهم من الأمم حتى قتلوا أشرف رق الله قتلوا الأنبياء قلنا قتلوا يحيى قتلوا زكريا كفقت كلمتهم على قتل إيسى قلنا قتلوا محمداً صلى الله عليه وسلم لأنه مات متأثراً بأشيات التي كانت مسمومة زرع أشيات المسمومة تعثر بها مات متأثراً بها الحمد لله سلام الحمد لله يرضى عندك أزايك الله خير. قال تعالى وَلَقَدْ زَاءَتْهُمْ رَسُلُونَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْمُمْ بَعْدْ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْئِفُونَ أي هنا في قسم مضمر على, على أمر عظيم قسم لا بد أن تعلم أن الله تعالى لا يقسم لا يقسم والذي قال وحفظ أملكم إلا لأمر جلل ومن الأمر الجلل هنا هذا أمر عدمه يعني كأن الله يقسم بذاته المقدسة أخر جاءت بني إسرائيل يعني رسل الله بالمؤرزات الباهرات القاهرات الصاطعات الدلالة نعم على الدالة على صدق رسالتهم فكلتبوهم وأصرفوا في الأرض بالبغي والعدوان وهذا, وهذا فيه بيان فضاعت يعني ما عند اليهود من حرث حسد على الأنبياء وعلى المرسلين وتقرع وتوبيق لهم على ارتكابهم يعني أشد الهدوان الجرم اتكاب المحارب وأنهم سفكوا الدماء البريئة بغير حق بعد علمهم بجرم القتل وشناعة القتل ومع ذلك هم في, في, في غاية القصوة والحغط والحسد في قلوبهم ويعني هم أبعد الناس عن طاعة الله للفعلان لذلك أحضارهم والربانوم يحرفون الكريم عن. ما قتل نجد الدنيا باعوا الدين من اجل الدنيا وقتلوا أنبياء الله تبارك وتعالى أجل اجل والدنيا والمال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا اي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض المحاربه محاربه الله ومحاربه عباد الله في محاربه الله والرسول بالسعي في الارض بالفساد ونشر الفزق ويسعون في الأرض فسادا بأنهم يخطعون الطريق ويخطلون النفس البريئة ويأخذون أموال الناس بغيء حق وأيضا يسطلون على, على الأعراض فهم يحاربون دين الله رد الفعلاء وشريعته وأولياءه ويحاربون رسل الله ويحاربون رسل الله واسعون في الأرض بأنواع البغي والفساد وهذا الوازع لهم في ذلك الحق والحسد الذي ملأ خلوبهم وهم قطاع الطريق منهم أكثر من اليهود يفعلون ذلك وهؤلاء ان قتلوا وزنوا وصرخوا تكون لهم أبشع الهيئات في القتل يقتلوا اجل غدلا ويصلبوا ويتركوا على الخشب على مرءا وما سمع من الناس او تقطع ايديهم وارجلهم تقطع اليمنى والرجل اليسرى يعني في قوله من خلاف يعني يقطع اليد اليمنى والرجل الشمال او يطردوا ويبعدوه عن الوطن لما كانت المحرره والفساد على مراتب نوه الله العقوبه في, في على هؤلاء فمن قتل فقط قتل وهذا تفصيل الذي بصله الإمام الشفعي وليس الأمر على مقال المألكية في مسألة بل هي كل ذنب بما يقابله فكل ذنب بما يقابله فمن قتل قتل فمن قتل قتل وهذي كما قال تعالى لكم في القصاص حياته يا أولي الأباب عليكم السلام عليكم تأخرتي أمو ندم لماذا تأخرتي فمن قتل قتل نعم. ومن قتل وسلب المال قتل وصلب ومن سلب المال فقط قطع كاده ورجله من خلاف ومن أخاف الطريق وأبزع الناس في المرور وعلم أن هناك خطة طرق في هذا المكان نفية من الأرض أطرد من الوطن فكانت المسألة التكتيبية إنما رزاء الذين يحاوبون الله ورسوله وأنواع الحرب كثيرة إنما جزاء الذين يحالبون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا وطبع هنا يحالبون الله ورسوله إذن هي جماعة وهي أيضا جماعة لا شوكة ولا فقوة نعم ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافهم أو ينفعهم من الأرض ذلك لا نقزهم في الدنيا ولا نفع فالتكتب أنه لو قتل يقتل, يقتل ولو سرخ يقطع ولو قتل, ولو قتل لو قتل وسلب المال قتل وصلب ومن من فقط قطعت يده ورجله من خلاف ومن أخاف الطريق طرد نفاق قال تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب, عذاب عظيم أي هذا ظل وأنهانة لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب الجحيم فالعقاب على قدر الجريمة وكلفية الصر هو أن يصلب حياً على عمود أو جزء شجرة فيصلب من أجل هذه الجريمة الشمعة عليكم السلام عليكم ولأنه تجرى على ربه وأفزع الناس فتكون هذه يكون عبرة لمن يعتبر ورما قالوا إذا صلب على جزء الشجرة أو على أي جزء فيكون في ذلك ثلاثة أيام عبرة لمن يعتبر فقط قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تخطع عيدين من خلاف أو ينفهم من الأرض ذلك لا في الدنيا وفي الأخذة عذاب عظيم قال إلا واستثناؤنا الآن هذا الإثناء متصل نعم يعني هذا جزاؤهم وهذا يعني ال ال ال العقاب الذي يليق بهم فقال الله تعالى إلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقديروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقديروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم أي من تاب من هؤلاء المحاربين حتى ولو كان بقطع الطريق وبالسارقابر لذلك قبل أن تصد إليه أيديكم قبل أن يصل الأمر إلى المشاهدين في يعني ومن قبل أن ألقب عليه معاقبته فعفوا عنه واصفحوا لأن الله قال فاعلموا أن الله غفور ورحم فأثروا أثروا الاسماء الإسمين المغفرة والرحمة فيقف الله يعني لا تقام عليه العقوب يقف الله بمعنى لا تقام العقوب عليه أما من تابع من المحاربين قطاع الطرق من قبل أن تصل عليكم فلا بد أن نقول تعفو عنهم لان الله قال فان الله غفور رحيم فالله واسع المغفر عظيم الرحمه وتقبيل التوبه بعد من على القبض عليه يعني ولو تاب بعد ما قبض عليه يقرا الحد كما وصف الله تبارك وتعالى وعدم وقوعه في يد يعني اوامر بطبيعه انها بعد القدرة ولا يعني إذا, إذا اذا اخذه لا تسقط عنه الحدود العظيم اجلنا يبقى اذا شوف لو كان من, من من وصف أنه يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض خسادا ثم جاء تائبا وعلمت أنه حسن التوبة فلا فلا إقامة حد عليه لا إقامة حد بأن الله غفور رحيم فإقامة الحد هنا غير ورده فلابد أن يعمل فمقتضى قوله تعالى فاعلموا أن الله غفور رحيم يعني غفر لهم ردنا لك حبيبي كيف أغبارك علي رد الله لك حبيبي رضي الله عنه كعالي إذا كل الله كل خير فهنا فيها فأعلموا أن الله غفور رحيم أي قد غفر لهم ما وقعوا فيه ورحمهم فلم يعج لهم العقوبة في الدنيا وليس لهم عقوبة في الآخرة ما دم قد صدقوا التوبة إلى الله نستغفرك ربنا ونتوب إليك يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجهدوا في سبيله لعلكم تفرحون لما ذكر الله تعالى يعني عدم قبح القتل وذكر أيضا الفساد في, في, في سفك الدماء والجرع عليها أيضا وصلت على أموال الناس وإخافة الناس والأعراض امر عباده المؤمنين بتقواه يا أيها الذين أمنوا كانوا قال علامة إيمانكم تقوى الله جل في العالم فعلامة إيمانكم تقوى الله جل في العالم وابتغاء الوسيلة إليه بأن يتقوا الله هذا الفعلاء بأن يجعلوا بينها وبين عذاب الله وبين عقاب الله وقاية فعذاب الله أليم فعقاب الله وخيم وقد قال الله الأجؤلاء المبينا ذلك في كتابه غير ما موضع قال فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما آسفونا انتقمنا منهم قال وابتعوا إليه الوسيرة يعني اتقوا الله واجعلوا بينكم بين عذاب الله جعله وقاية أن... أنت... هو هو لا أنماعلم الع. لا ال الحم من. أنت عن ذلك والحف على القربة بعد القربة والوسحسن بعد حسسن والصالحات والطيبات بعد الصحةات والوطبات ف هنا أم اض أوامر الله فعلا وأن ينتهي عن نواه الله <تصفيق> فكأنه قال يا معشر من آمن بلسانه وقلبه ووافق اللسان القلب خافوا ربكم سبحانه وتعالى فعلا باجتناب نواهي وأيضا بالاعتمار بأوامره وطلبوا كل ما يقربكم إلى الله جال فعلا محبة وقربة صالحة بعد الصالح وحسنة بعد الحسنة وجاهدوا في سبيل الله جال فعلا جهاد اللسان وجهاد الجنان وجهاد الأركان أما جهاد الجنان فهو جهاد القلب بتنقية القلب من الغل والحفظ والحسد وأدواء القلوب التي تهلك الإنسان وأيضا جهاد اللسان وهو العلم والحجة والبيان وهذا أعظم أنواع الجهاد كما قال ابن جميل ولأن الموت في سبيل الله يعني في لحظات وأما العيش في سبيل الله فإنه أشق وأشق وأشق لأنه سيعيش يجابه مجابهة صريحة كل من يهاجم على دين الإسلام كل من يهاجم على سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يبقى واقفا عاليا رفعا رؤية الإسلام شامخة خفاقة عالية بالحجة وقت المحجة والبيان قال يا أجوة الذين أمنوا اتقوا الله املوا الامر بالتقوى يعني زبطوا على التقوى وعلى الإيمان وزيدوا من الصالحات واجتنبوا المناني التي نهاها عنها رب الارض والسماوات وابتغوا اليه الوسيله واجتهدوا في سبيله وابتغوا اليه الوسيله فكل وسيلة تصل الى مرضات الله تلافي علا في السر والعلن والعلن فلا بد ان تسارعوا إليها وهذه ادغاء وهذا جهاد في سبيل الله قال علكم تفلحوني عن العاقبة بعد ذلك الفلاح والسداد والرشاد إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم أي لو كان للكافر جميع ما في الأرض من جنوز الزهب والفضة ولذلك مما يمتلك ثم قدمه فدية لنفسه ليتخلص من عذاب يوم القيامة عندما رأى النار ورأى ما يكون العقاب لا يتقبل الله للإفعلاء وأسقطه الله في النار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لأن الله يخرج رجع من أهل النار فيقول له أرأيت لو كنت تملك ما بين السماء والأرض, السماء والأرض ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها من هذا العذاب من فيقول نعم ورب وربي فيقول الله للإفعلاء طلقت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في في بطن أمك أو قال في ظهر آدم أردت منك ما هو أيسر من ذلك أنت في ظهر آدم أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك فأبيت إلا الشرك فمهما قدمه كنوز السماوات والأراضين فإنه لا يكون مدفع له من هذا العذاب قد قرى الله قضاءا لا رجع فيه أن من كفر بالله يكون في نار جهنم خالدا مقلدا فيها لا يخرج منها أبدا وكلما أراد الخروج رجع فيها ونادوا يا مالك ليقدع علينا ربك قال إنكم ماكثون قال تعالى كلما أرادوا أن منها أعيدوا فيها وخلالهم فوق أذاب النار لكنتم تكذبون يريدون أن يخرجوا من النار وهم بخرجين بخارجين منها ولهم أذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يتمنى الكفار الموت يتمنى الخروج من النيران وليسوا بخارجين منها العذاب أبدي صرمدي ولهم عذاب دائم لا ينقطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك مرء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به يقول نعم فأقول الله جالي فعلا سألتك ما هو أهوى من ذلك سألتك ألا تشكك به فأبيت إلا فأبيت إلا الشرك وهم, وهم يصطرخون فيها ربنا يخرجنا منها وأيضا يتمنون الموت الهلاك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يعني يبدون الهلاك كما قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد النار تغلي ترده إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا يدعوا بالهلاك وأنا له ذلك دعوا هناك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا وحدا وادعوا ثبورا كثيرا فالهلاك لن يفيدك لن يفيدهم ولن يخرجهم من النار وهم هلك صرعا في نار جهنم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليرذوقوا العذاب إذن قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب مكالا من الله والله عزيز حكي وهنا حد السارقة لأن الله جلت علىه فقال والسارق والسارقة, والسارقة على الإطلاق ولذلك تمسك بذلك ابن حزم قال بأن أقل سارقة, سارقة يخطع يعني تخطع اليد عليها فأقل سارقة تخطع اليد هذه مسألة تمسك بها هؤلاء الله يرضى عنكم يا رب أياتها المبدعة أين كنت ولم تتغيبين نسأل الله أن يفعل بك الأمة الإسلامية وأن يشكر لك إبداعاتك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار لكنه تمسك الظاهرية تمسك بحديث يعني لعنة الله على السارق يسرق البيضة فيقطع له يسرق البيضة يسرق الحبي فقالوا هذه دلالة أن أقليل السارقة وكثير السارقة التيها القط وهذا موافق لظهر القرآن والسارق والسارقة فطالما قيل سارق أو سارقة فإذا فانه يقع عليه وعد الله عنك جهانك صلى الله عليه ورفع الله مقامك اللهم أهدنا يعني فيما هديت جزاكم الله كل خير فهنا قال والسارقوا إطلاق والسارقوا والسارقة فاقطعوا أيديهما جزان بما كسب نكالا من الله أي كل من سرق يعني رجلا كان أو امرأة ولأن أمر المرأة المخزومية قد أهم قريشا لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يقطع يدها وقيل كانت يعني تختزم ال الودائع وتجحدها فقطع يدها حقا الجمهور هذا الخلاف ما تبناه احمد احمد تمنى ذلك يا جمهور يقولون كانت سارقه كانت تاخذ ودائع وتسرقها رايت في رمضان فاذا قطع يدها النبي صلى الله عليه وسلم وجازتها وقال لو ان فاطيم و ان سر некоторые محمد سرخت لakطعت فيجاها فالي عقوبة من الله فيعلاء قدرت بهذا التأذيب بانه لو سرق ونصاب السرقة ربع دناب نصاب السرقة ربع دناب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في ربع دناب لا قطع الا في ربع دناب لذلك قال رضا وتعالى فمن تاب فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور ورحيم وهنا يعني فتح الله مجالا ومابا عظيما في هذا الباب أن من وقع في الجرم وتعدى الحدود وقد, وقد تسلق ما يمكن يعني أن يضيع الخير على نفسه رزي الله عنك الله زاد إبداع إبداع يا حسن الله زادك الله إبداعنا يا ردينا فهنا قول الله فمن تابع بعد ظلمه في دلالة على أن الإنسان وله وقع في الظلم ولو زل وهذه فيها دلالة وضحة جدا أيضا على أمر جلد وهي ليس النبي الذي لا يزل ولكن النبي الذي إذا زل فروجع يرجع فطره سريع التوبة وسريع الفيئة إلى الله جلال فعله الروم تملكوا وتمكنوا في آخر الزمان كما قال معاولية يعني أسرع الناس فيئة بعد وقع أسرع الناس رجوعا ولذلك ليس الأمر على على وقوع المر لكن الأمر على على سرعة الرجوع وسرعة الفيئة وهذا هو المؤمن حقا فهيش المؤمن الذي لا يزل من دا الذي له الحسن فقط من الذي لم يزل قط <تصفيق> نعم نعم خطر خطر خطر وكان النساء يقول اللهم أن تغفر تغفر جمّى وأي عبد لك لا ألم عليكم النساء والكاتب فلذلك هنا يقول الله جعله فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليك إن الله رفور رحيم أرأيت حين يعني حينما قام صاحب الحوت وهو في قلب الحوت ويقول لا إله إلا أنت خدم التوحيد توسلا بها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاعترف بضرامة النفس واعترف ذلك ثم توسل بالتوحيد وعلم أن الرجوع قريب فسمع الله دعائه واستجاب له وكشم به من ضر قال فمن تلب من بعد ظلمه وأصلح وهنا التوبة الصادقة تزبت هنا وتظهر التوبة الصادقة بحسن بحسن العمل علىه. لأن الطابة لو كانت صادقة ترى العبد يتبدل حاله ويتغير وتراه يعني يقلب السيئة حسنا ويقلب وجاج السير إلى استقامة السير وإن كان في بدعة تتبدل إلى سنة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه يبدل سيئاته حسنات ولأنهم لما جاءوا إلى النسلم قتلوا كثيرا زلوا كثيرا وسلوا كثيرا ولما قالوا ما تقوله الحسن لكن ماذا نفعل في هذه أنزل الله جلال فعلا مبشرا إياه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما يضعف له العذاب ويأما القيامة ويأخلت فيه مهانا إلا من تاب وآمل وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئتين حسنات فمن تأبى من بعد ظلمه وأصلحه فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم يعني ان إن سرق سرقة وأصلح الله قلبه فأصلح سيرته وعمله فإن الله يقبل توبته لأن الله جلل فعلا واسع للمغفرة سبحانه جلل فعلا عظيم الرحمة والرأفة والشافقة على العباد فمن رجع عن خطأه وتاب توبة نصوحا قبله الله جلل فعلا فمن تاب تاب الله عليه فقد جعل الله القرآن الكريم قطع يد السالخ من أجل حفظ أموال الناس من المقاصد من المقاصد شريعة حفظ أموال الناس وراجع وهو علاج رادع للآخرين يعني وإن كان في بعض المفسد على الرجل أن تقطع يده لكن الجميع يرون في ربع دنار هذه اليد التي فيها نصف الدية تقطع فيقول الله الغني على ربع دنار فلا يتجرع على أموال, أموال الناس فكان ردعا وزجرا من أجل الحفاظ على أموال الناس وهو مقصد من مقاصد الشريعة المهم فاليد التي تسرق يد قائنة وآثمة فإن كانت قائنة فإنها يستهان بها فيجب أن تقطع ليأمن الناس على أموالهم وروحهم ويد واحدة تقطع كفيلة بردع المجلمين فينظرون فيقولون ولم لما نفعل ذلك الله مأمين رد الله عنك مروان صلى الله عليك الخير لكن لو يحكم عليه بالسجن يحكم عليه بالبر كل هذا ما بقي اليوم فهذا هذا لا يفيده بحال الأحوال وأحكام الله هي الأحكام القاطعة لأن الله تعالى يشرع هذه الأحكام لما فيه مصلحة للأخرين دخلتم جداً احنا في نهاية الدرس الآن احنا من ساعة إلى ثلث بنوعة الدرس نعم فالله حكيم العليم فيما يشرع سبحانه وتعالى فعله وما شرع الله وتعالى فعله يكون الخير كل الخير فيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته من ساعة إلا, إلا ثلثة أو إلا ربع شغالين والحلقة الآن ما بقي عليها إلا قليلا فأسمحكم طبعا بعد الانتهاء من الكلام هذا الكلام الآن في تفسير هذه الآية فمن تابع بعد ظلمه فهذه كما قلنا أنه ليس كل أحد تجد عنده إيش عنده, عنده العثم ما من أحد يكون معصومة ليس, ليس النبي الذي لا يزد ولذلك النبي الذي إذا زله ورجع يرجع ولذلك قاله من من بعد ظلمه وفيها أيضا اعتراف النفس بذلك واعتراف النفس بذلك مهمة جدا في هذا الدم اعتراف النفس بذلك مهمة لما؟ لأنه من اعترفت بذلك فإنه يرتقي المنازل العلا عند ربه جل في علا وكل إنسان قد وقع في الزلال فتاب وأناب واعترف وأقر فإنه يعتلي منزلة عند ربه جل في علا لأنه يستكين ولأنه يكون متضرعا خاضعا خائفا راجيا كما فعل أنبياء الله العلاف علا وانت انظر إلى يونس عليه السلام عندما تعجل الأمر في نزول العذاب على قومه وخرج دون أن يحعى عليه بالخروج كانت الرقوبة أن التقمه الحوت وعلم أنه الذي قد أخذ ذلك لأن القرعة ثلاث مرات تنزل عليه وعلم أنه المقصود فجاء الحوت فالتقمه فالله رعلا قال له إنه ليس لك طعام هذا ليس طعام لك فأبقاه في بطن الحوت حتى قال قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك يعني توستل بالتوحيد ثم تخديس الله جل فعلا عن كل نفس معين يتضمن الإقرار بكل كمال لله جل في فعلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أي ظلمت نفسي وأنت أرحم الرحمين فإن الله يتوب عليه سبحانه جل في علا فأقبل تهوته ويغفر له قال الله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفل لمن يشاء والله على كل شيء قدير ألم تعلم أي أخبرني يا محمد وهذا استفام إقراري هذا الاستفام استفام نقول إقرار دون الإنكار استفام إقراري أخبرني يا محمد ألم تعلم أن الله يعني له ملك السماوات والأرض وهذا أيضا أن أقصد به الأمة أن به كل, كل, كل بني البشر أن تعلموا أن ملك السماوات والأرض بيد الله جلال فعلاء وأن الله مالك لكل ما في السماوات وفي الأراضي أن تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيها كيفما شاء وأن الله وأن الله جلال فعلاء مشيئته نافذة عليكم السلام عليكم سلام عليكم وقداؤه ناثذ وله السلطان القاهف والملك الباهف وبيد ملكوت السماوات والأرض يتصرف كيف ليشاء فيعادل من, من يشاء ويرفع من يشاء ويأتي من يشاء ويمنع من يشاء ويرفع من يشاء ويأخذ من يشاء رضي الله عنك يا سيد أحسن الله كنت سعيد حبك الله وأيضا من يشاء يبقي من يشاء يأتي ملك فى من يشاء ويأخذ الملك فى من يشاء قل الله ممالك ما الملك تؤتي الملك من من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قديم ولذلك قال من سعوة تعالى كل يوم هو في شاء قال يرفع أقواما ويرفض أخرين يحطي أقواما ويمنع أخرين يحيي أقواما وميت أخرين قدرته سبحانه وتعالى فعلها من في كونه ولذلك قال ألم تعلم يا محمد ألم تعلم الأمة بأسرها؟ ولم يعلم اليهود الذين يتجاوزون الحدود وأنهم كفروا بالله العظيم سبحانه وجل في علاه فأدل الله عنك علي أحسن الله إليك حبيبي كرم الله وجهك وأحسن الله إليك قال, قال الله تعالى أخبرني ألم تعلم أن الله له ملك السماوات الأرض يعذب من يشاء ويغفر من من يشاء سبحانه فلذلك قال الله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات الأرض إذن هذه أيضا تهييج نعم تهيج يعني تهيج القلوب إلى, إلى, إلى, الى رب القلوب أعلام الغيوب أنا أريد أوضح نقطة قبل أن أسيري الآن مشيعة الله نفذها لا مشيعة العباد حق حق لكن للعباد مشيعة وليس, وليس سببا في أن, أن, أن يحتج المرء بالقدر على أمور له فيها اختيار ليس هذا هذا سيكون نوع جبر ونوع الجبر فيه بدعة فهو له مشيعة وهذه مشيئة هو مختار له وانه يختار ما يريد ولا يحتج بالقدر في هذا الباب لابد ان ينظر بعينين جميلتين لا ينظر بعين واحده مشيئة الرب نافذه ومشيئه العبد العبد مختار مشيئة العبد فاعله فالعبد لا يصح له أن يحتج بالقدر بحال من في هذا الباب يحتج بالقدر على على المصايب لا على المقايب وايضا انتابا من هذا قد يحتاج القاضي لكن لابد أن يفهم انه مشيئه ومشيئه محاسب عليه فاحتجازه محضه الاحتجاج بالقدر يكون شائء الرب نافي لغير مشئه العبد هذا نوع جبر معناه حقيقة لان مشيئه العبد تأتي بعد مشيئه الرب جل وعلا فما فالمرء لا يقول ذلك محتجبا بقدر دون دون ان يراجع مشيئته التي يعطلها ويقول انا منتظر مشيئه الرب هذا هذا جبر والجبر بدعة من البدعة إذن هنا ختام الربع بقول الله تعالى ألم تعرف أن الله لهم في سماوات الأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء والله على كل شيء قدير قلنا دائما ان وجدت المشيئة لابد أن تكون عن علم وحكمة لابد أن تتذكر دائما قول الله جل في أولاد الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد عذابا أليما هنا أدخل من شاء برحمته عذب من شاء بخدراته سبحانه وجل فعلا عن علم وعن حكمة والمحل القابل فاصل في هذا في هذا الباب فقال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين اللذي يسرعونك هذا الكفري نقف عند هذه والله الحمد منا لأنني ما بقي إلا دقائق قادية خمس دقائق ترك دقائق على, على, على الحلقة وهذا مني مني تفريد صراحة هم يعم كرامة كرامه بي بي فسامحوني نعم مشيئه العبد تكون ما تابع لمشيئه الرب الغاؤها تماما جبر واعطاؤها تماما اعتزال وطرفي البدعه الوسط العدول اهل السنه والجماعه قالوا العبد, العبد تنسب له خلقا وايجادا والعبد تنسب له فعلا واكتسابا نعم وكما قلنا دائما المشيئه تابع للعلم وحكمة سبحانه الله وربنا ومحمدك أشهد الله إليه لأنت أستغفرك وأتوب إليك رزاكم الله كل خير إن أحبكم جميعا في الله وأعتذر جدا إن لم أجب على الأسئلة في الله إن شاء الله نجيب عن الأسئلة عن الأسئلة بإذن الله تعالى رزاكم الله كل خير السلام عليكم إن أحبكم جميعا في الله شريف أمادي لو تريدني خذ الهاتف من فريق العمل لو كنت قد أخطأت أو قصرت مع حضرتك خذ الهاتف واتصل فيه أكون خادمك ومسارع لمرضاتك بإذن الله تعالى السلام عليكم وبركاته